ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله, الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفي فلا تتذكر يدخر الامر من السماء الى الارض ثم يعود اليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره الف سنة مما تعد الرحمن العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين ثم جعل نسله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 فَسَتُم مَلَكُ الْمَوْتِ الذي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ فَبِنَأْبَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرَجَعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَنَّ من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمنون 117. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون 118. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون 119. بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى تُلْقَؤُ مَأْوَاهُ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَنَّ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ نَارٌ ولنديقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم لقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية للقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقفون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 ونخرج به, به زرعا تأكل منه أنعام وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفرون ولا هم ينظرون فأعرض عنهم